إخوانا على سرر متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه نتابع أيها الاخوه مع كعب رضي الله عنه وكان آخر ما وقفنا معه من كلامه رضي الله عنه انه قال وثار أناس من بني سلمة تفعت اصواتهم قال واتبعوني فجعلوا يقولون والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا الذنب وقد كانك فيك استغفار رسول الله لك صلى الله عليه وسلم وان تعتذر اليه بشيء مما قاله المعذرون قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي لا زالوا يؤنبونني عجيب أن يؤنب وأن يلام الإنسان على أنه صدق قال الصدق يلام على ذلك ويصل التأنيب واللوم إلى ان قال حتى أردت أو هممت أن أرجع فأكذب نفسي لكن الذي ثبته بعد تثبيت الله نيته وهدفه الذي أفصح عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكني يا رسول الله إن حدثك اليوم حديث كذب ترضى به عن يوشك أن يسخطك الله علي وإن حدثك حديث صدق تجد به علي لا لأرجو فيه عفو الله هذا هدفه فالتأنيب ما وصل معه مع أنه و بكلام بإنفعل فما زال يؤنبونني حتى لكني قلت لهم هل أصاب أحد مثل الذي أصابني؟ قالوا هلال ابن أمية ومرار ابن الربيع. قال فذكروا لي فذكروا لي رجلين شهدا بدرا لي فيهما أسوه. سبحان الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و. كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع اصحاب رسول الله افضل البشر بعد الانبياء والرسل افضل البشر ليس احد فوقهم بعد الانبياء والرسل بعد الانبياء والرسل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه خلاص الكلام ما يحتاج تكمله رضي الله عنهم هؤلاء اختارهم الله لصحبه افضل البشر ثم اناس منهم من شهد بدر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم و شهد الحديبيه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل النفس والملو كل شيء لنصرة الإسلام وصدق وصدق رضي الله عنه وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الصدق اما هذا فقد صدق يبقى من أصحاب رسول الله ثم من المرتبة الأولى ثم يقع منهم بعض التفريط أبى الله أن يجعل الكمال إلا له جل جلاله ومن تمام حكمته ورحمته بنا أن يقع بعضهم في بعض الهفوات والأخطاء حتى يربيهم رب العالمين ويربيهم رسوله الأمين لأنهم القدوة لنا من الفرق الناجئة وما علامتها يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي تعلموا من حياتهم فإن آمنوا يا أصحاب رسول الله بقيت البشر بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة وفهم ومنهج وأخلاق وسلوك وتعاملات إلى آخر ذلك فكن منهم الهفوة والخطأ لتأتي التربية لنتعلم من حياتهم لندرس سيرتهم لنتأسى بهم لنقتدي بهم لنعلم كيف يكون الخروج من المازق أبى الله أن يكون الكمال إلا له جل جلاله ولكن التعامل مع هفوة وخطأ الرجل من أهل الإيمان والفضل والعلم تختلف عن التعامل مع غيره فمن قواعد الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله من قواعد الإسلام أن الرجل من أهل الإيمان والفضل والعلم إذا كثرت حسناته وزادت وظهر له في الإسلام حسنة ظاهرة انه يعفى له ما لا يعفى لغيره ويتجاوز له عما لا يتجاوز مع غيره فإن المعصية خبث وإن الماء إذا بلغ القلتي لم يحمل الخبث هذا رجل غلبت حسنات معروف إنه من أهل الإيمان معروف منه من أهل الفضل لكنه ليس من أهل العصمة احنا بنتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الكلام قلنا ونحب نتقرب إلى الله بحب أصحاب رسول الله هذا ديننا ولا نفرط في حبهم، لنرفعهم فوق منزلة البشر، لن أقول ملائكة، ولا معصومين، ولا نفرط في حبهم، ولا نبغض أحد منهم، ونبغض من يبغضهم بغير الخير يذكرهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقيل ذوي الهيئات. عثراتهم إلا الحدود قال الإمام الشافعي رحمه الله هو الرجل يعرف بالفضل والإيمان والعلم ثم تكون منه الهفوه يخطئ لانه بشر قال أقيل تجاوز وتعامل تعامل مختلف الذي يعرف بالمجاهرة بالمعصية أو أن سيئات وضرر أكثر من حسناته الواضحه الظاهره له تعامل وهذا الذي كمل الخطأ مع كثره حسناته وفضله وقد علم ايمانه وخيره له تعامل اخر أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود اقيلوهم تجاوزوا عنه ادعوا لهم بالمغفره احسنوا الظن بهم كثرت حسناتهم قال عبد الله بن المبارك رحمه الله المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتتبع الزلات المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يتتبع الزلات ثم ينميها ويكثرها ويشهر بها قال أبو قلاب رحمه الله إذا بلغك عن أخيك شيء تجد في نفسك به عليه فاطلب له العذر جهدك فان اعياك فقل لعل عذره لم يبلغه علمي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد, ليس أحد احب اليه المدح من الله لذا مدح نفسه وليس أحد أغير من الله لاجل ذلك حرم الفواحش اسمع وليس أحد العذر أحب إليه من الله يحب أن يكون للعبد عذر لاجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الحديبية اسمع لا مش البشر ولا أهل الفضل لا أبعد من ذلك بكثير كان على الثنية التي ينزل منها إلى الحديبية وهو على ناقته القصوى فبركت فقام الناس يقولون حل حل كلمة قل الدابة لتقوم فحرنت ألحت أصرت الا تقوم من مكانها فقال الناس حرنت القصواء يعني عاندت اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرنت القصواء وليس ذاك لها بخلق دي مش من أخلاق دبه ما حرنت وما ذاك لها بخلق لكن حبسها حابس الفي ف يعذر ويلتمس صلى الله عليه وسلم العذ للبهيمة العجمية باستصحاب الأصل أخلاقها في السابق ليست هكذا ليست هذه أخلاقها ما حرنت وما ذاك لها بخلق من أولى يا عباد الله الرجل يعرف بالإيمان والفضل والعلم فيخطئ لأن من طبيعة البشر كل بني آدم يخطئون أن يعذر أن يسامحني وتجاوز عن ذلك ان ينصح في ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وليس لاحد ان يتبع العالم في زلته لما يخطئ هو العالم يخطئ ايوه وليس لاحد ان يتابع العالم في زلته وليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان والفضل إلا بما هم أهل له ويتجاوز عن الخطأ عندهم مما لا يعذر فيه غيرهم لمن عرف بأنه من أهل الإيمان وأهل الفضل فكعب ومرارة وإلال وغيرهم وكل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئون ويصيبون فمن زاد خيره على شره يحسن الظن به وينصح ويغمر خطأ في حسناته الكثيرة ولا يدفن ولا تدفن حسنات الرجل لأجل زل هي من طبيعة البشر ان شاء الله نتابع في ليلة مقبلة يقول للأخ وقت العمل في وقت صلاة التهجد إلى الفجر ويريد أن أصلي التهجد ماذا أفعل إذا عجزت عن القيام في آخر الليل فقم من بعد العشاء ما يتيسر لك ان أدركت الوتر قبل الفجر فهو أفضل أقول قولي هذا استغفر الله لي